وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق اذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه رواه الدارمي باسناد حسن قال ابن حجر في الفتح والذي يظهر ان السبب في امتياز عشر ذي الحجه بمكان اجتماع امهات العباده فيه وهي الصلاه والصيام والصدقه والحج ولا ياتي ذلك في غيره قال المحققون من أهل العلم أيام عشر ذي الحجة أفضل الأيام وليالي العشر الأواثر من رمضان أفضل الليالي ما يستحب فعله في هذه الأيام الصلاة يستحب التبكير إلى الفرائل والإكثار من النوافل فإنها من أفضل القربات عن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد سجدة إلا رفعك إليه بها درجة وحط عنك بها خطيئة رواه مسلم وهذا عام في كل وقت الصيام لدخوله في الأعمال الصالحة فعن هنيدة بن خالد عن امراته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثه أيام من كل شهر رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي قال الإمام النووي عن صوم أيام العشر انه مستحب استحبابا شديدا التكبير والتهليل والتحميد لما ورد في حديث ابن عمر السابق فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وقال الامام البخاري رحمه الله كان ابن عمر وابو هريره رضي الله عنهما يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وقال ايضا وكان عمر يكبر في قبته بمنا فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منا تكبيرا وكان ابن عمر يكبر بمنا تلك الايام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الايام جميعا والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر وابنه وابي هريره فحري بنا نحن المسلمين ان نحيي هذه السنه التي هجرت في هذه الايام وتكاد تنسى حتى من اهل الصلاح والخير بخلاف ما كان عليه السلف الصالح صيام يوم عرفه يتأكد صوم يوم عرفة لغير الحاج لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن صوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم فضل يوم النحر يغفل عن ذلك اليوم العظيم كثير من المسلمين مع أن بعض العلماء يرى أنه أفضل أيام السنة على الإطلاق حتى من يوم عرفة قال ابن القيم رحمه الله خير الأيام عند الله يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر هو يوم الاستقرار في منى وهو يوم الحادي عشر وقيل يوم عرفه افضل منه لان صيامه يكفر سنتين وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب اكثر من يوم عرفه ولانه سبحانه وتعالى يدنو من عباده ثم يباهي ملائكته باهل الموقف والصواب القول الاول لان الحديث الدال على ذلك لا يعارضه شيء وسواء كان هو افضل ام يوم عرفه فليحرص المسلم حجاً كان ام مقيماً على إدراك فضله وانتهاز فرصته وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم